111. إن ربكم لرؤوف رحيم 112. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه 113. ويخلق ما لا تعلمون 114. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يُبْتُلَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالْنَخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالْنَهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ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 112. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون 113. وعلامات وبالنجم هم يهتدون 114. يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون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 قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم مستقف من فوقهم فخر عليهم مستقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.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 112. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 113. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فَمِنْهُم الطاغوت 114. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 115. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 116. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 112. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 113. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 119. والملائكة وهم لا يستكبرون 110. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 111. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فأي يفر وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا، أف غير الله تتقون؟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 113. ما بشر به أيمسكه أم يدسه في التراب ألا ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى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 114. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 115. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم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 119. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 110. والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها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 111. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 112. والله خلقكم ثم يتوفاكم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 وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 127. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 129. إن الله على كل شيء قدير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 في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 119. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين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 كَذَلِكَ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 120 فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين 121 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ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 ولا نجزي الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحييه حياة طيبة. ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ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 ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ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 129 ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 129. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 120. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين 126. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 127. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 112. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 113. واصبر وما صبرك إلا بالله 114. ولا تحزن عليهم 115. ولا تك في ضيق مما يمكرون